Listen to Thank you. One <laughs> رب اين والله كل وَلُّو مَنْ ای فبأي آلام يا ما هو شون جن يوانر ياني سينين دافا دومر تانسولوم at uh Uh... فبأي آم decentralized Ifoona مددين على فرش Bobby, okay. I okay. V.A. But... بی دیگه जी yeah. لا رفع في <تصفيق>